السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله الله تعالى نستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. إحنا وقفنا فيه في المسح على الجبير مش كده؟ ففصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجه غسل الصحيحه ومسح عليها بالماء وأجزأ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتهمم دي مسألة هي المسح على الجبيرة دائما الفقهاء يجعلونها في المسح على في نفس الباب والمناسبة أن المسح على الخفين يمسح على حائل والمسح على الجبيرة مسح على حائل ولكن الأنسب لها الأنسب لها هي في أبواب الوضوء لأنها بدل عن الوضوء عن الغسل وليس أصل بدل عن الغسل يعني المسحل الخفين المسحل الجبيرة لا يقص على المسحل الخفين هنا قصوا على المسحل الخفين عشان كده جعلوا في المسحل الخفين وفرق بين المسحل الخفين والمسحل الجبيرة ببعض المسائل حيذكرها إنما الراجح أن المسح الجبيره لا يقاس على المسح الخفي. إنما هو مسح قام مقام الغسل كمسح الرأس ماشي؟ يعني واحد المفروض يغسل يده جبست يده بجبيره، ماذا يفعل؟ قام المسح مقام الغسل فيمسح على الجبيرة مقام أنه غسل يده كأنه غسل يده بالظبط زي المفروض أصلا غسل الرأس ولكن فيه مشقة فجعلها الله عز وجل مسحا فمسح الرأس فعشان كده الجبيرة لا تقاس على مسحة ف فكثير من الفقهاء أو أغلب الفقهاء أو كلهم يضع المسح على الجبيرة في جزء من المسحة الخفية ويقيسوا عليه ولكن هنا حتى هيرفض القياس ويقول لا توضع على طهار إيه بقى حكم على الجبيرة الحنبلة لهم حكم والراجح خلافه فأنا نشرح الأول كلام الحنابلة ونقول الراجح في الآخر كلام الحنابلة إيه إن يشترط في المسحلة الجبيرة شرطين الشرط الأول أن توضع على طهارة الشرط الثاني ألا تتجاوز محل الحاجة فقال هنا وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة يبقى ده الشرط الأول ولم تتجاوز محل الحاجة يعني إبقى محل الحاجة محل الكسر يعني الجبيرة هدفها هو جبر المكسور صح؟ سميت جبيرة تفاؤلا ليه؟ لأن الإنسان لما كسرت يده فنقول الجبيرة لأنها تجبر المكسور تجبره يعني تقومه فيوم في جاي حطت سلابة وحطت فيها جبس أو مجبسها على طول لو كانت الذراع مستقيم كسر أو شرخ يعني فيجبسها على طول إيه قيمة التقبيز ده؟ قيمة التقبيز ده أن يجعل استقامة العظم كما هو، فيبقى مل... يبقى كما هو فيالتائم. لأن العظم فيه صفة إنه لو انكسر وبعدين تحط جنب بعض كده يلتئم. ماشي؟ فلما يلتئم يلتئم مستقيم كما هو. ده وظيفة الجبير. طيب. هنا بيقول بقى لم تتجاوز محل الحاجة يعني الكسر هنا. فييجي ميجبسه لغاية إيه؟ كتفه طب هل تجاوز محل الحاجة؟ يكفيه؟ أنظر كده فيه أبوف, أبوف فوق فوق القوع أبوف يعني علوي سفلي لغاية هنا فالجزء ده يكفي فالطبيب يرى وغالباً الطبيب لم يجاوز لم يتجاوز الطبيب الحاذق بيعمل على قدر الحاجة فقط أما لو فرضنا تجاوز وده ممكن يبقى نادر تجاوز يبقى ليه حكم تاني عند الحنابل يبقى لازم يجتمع الشرطين أنت على طهارة يعني لو واحد حنبلي هيعمل إيه لو إيده كسرت أو رجله كسرت اللي هي القدم اللي موضع الوضوء بس أو موضع اللي هو الغسل ولكن في الغسل هيبقى ليه حكم تاني عشان الجنابة إنما هو بيتكلم هنا في الوضوء إيده أو موضع الفرض لو الكسر يوم جاء يتوضي وبعد ما يتوضى يجبسها قدر الحاجة ده لو كان حنبال وبعد كده بقى كده الشرطين اجتمعوا يمسح كما أراد ان شاء الله يمسح شهور طب فرضنا فقط شرط من الشرط دي وغسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء يبقى ده حكمه حكم المسح على الجبيرة ايه انه يغسل الصحيح. يغسل الصحيح يعني ايه يعني يغسل ما لم يجبس يعني فرضنا ايده جبست اطلقت هنا يبقى صابعه لسه مكشوفة يغسلها ويمسح على الباقي يبقى ده المسح على الجبيرة يغسل الصحيح الذي لم يجبس أو لم يجبر ويمسح على الباقي طيب وإلا إلا يعني إن فقد أحد الشرطين وجب مع الغسل أن يتيمم لها وجب مع الغسل أن يتيمم لها يعني وهو بيغسل إيده حيتيمم مع الايه ايه ليه لم يخ لم يضعها على طهارة ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل لو الشرطين فقدوا بقى لا توضع على طهارة ولا وتجاوز محل الحاجة فيغسل ويمسح ويتامم يغسل الصحيح ويمسح على الجبيره ويتامم بسبب تجاوز المحل الحاجه أو بسبب عدم الوضوء ده عند الحنبلة يعني ايه حيعمل ايه بقى حيوم جاي هو ايده متجبسة ولا ولبسها على غير وضوء أو لم تتجاوز محل الحاجة أو الاثنين مع بعض هيتوضى ويمجي غسل الصحيح ويجي على الحتة دي يمسح وبعدين يجيب التراب بسرعة وينشف إيده طبعا ووشه عشان ما يطينش وبعدين يتيمن في مكانها في ترتيبها يعني يلزم الترتيب هنيجي لوقتي في التيمن ويقولك لازم يرتب يعني يتيمن في الموضع مكان الكسر يعني كان في الإيد يبقى بعد غسل الوجه وهكذا لا تعمم من فوق ومن تحت كأنه بيغسلها بيمسح كده من فوق ومن تحت ده كلام الحنابل لا الدليل ضعيف استدلوا استدلوا بأدلة بس الأدلة ضعيفة الأدلة اللي هم استدلوا بها نقرأ الكلام وبعد كده أقول لكم عن راجع. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شد ده اسم موضع الحاجة اللي هو الجرح أو الكسر وما حولها هو مما يحتاج إلى شده طبيب قال أنه لازم يشد لأن العظم له بداية ونهاية فلازم يشد عشان تسير على استقامته وغسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيك أن تتيمم يكفيها أن يتيمم ويعضد أو يعصب على خرق خرقة ويمسح عليها ويخسل سائر الجسدي ده هو الدليل بتاع. الحنابلة في اشتراط ذلك ان هو يعضب او يعصب على جرح يخلقه ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. انما كان يكفيها ان يتأمم كده انتهى الحديث وبقية السند ضعيف يعني هو صح لغاية انما كان يكفيها ان يتأمم والزيادة دي زيادة ضعيفة بس برضو الزيادة دي مش هتؤثر في ايه في الحكم لأن هو هنا قال ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائرة جسده ولم يشترط فيها لتجاوز محل الحاجة ولا الاشتراط الوضوء قبله وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم ملها إذا كان يتضرر بنزعها يبقى شرط إنه يتضرر بنزعها لو كانت سهلة النزع فودا طبعا مش, مش مش مش مش مشهور يعني لا بالعكس ذا جبيرة موجودة وتجبس عشان ما تنزعش ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف ده كلام الحنابلة ده المشهور عند الحنابلة. وعن أحمد لا يشترط نعم وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة ده الراجح إن هو لا يشترط تقدم الطهارة لأن قياسها على الخف فيه نظر لا تقاس على الخف إنما هي أصل. أصل يعني المسح مقام الغسل يعني هي تمسح كأنك بتغسلها طب فرضنا طب منع المسح بعض الناس بيبقى حصل في حرق من الدرجة الثالثة أو الدرجة القصوى يعني وبعدين الحرق ده الطبيب قال له لا تمسح عليه بالماء ولا يمس ماء ماذا يفعل كأنه سقط يتوضى وما يمسحش ولا يلمس ده كأنه مقطوع كأنه مش موجود يبقى أنت الإنسان في أعضاء الوضوء أو الغسل له ثلاث أحوال الحالة الأولى حالة الصحة وده يغسل ولا يجزئه غير, غير الغسل الحالة الثانية حالة المرض ويجوز فيه المسح يعني الطبيب جوز المسح فيه فيجب عليه المسح وهو ده اللي يجزئه الحالة الثالثة بقى أن يمنع المسح فيسقط العضو بالكلية سواء رجل أو إيد أو غيره يسقط تماما مدام لا يستطيع المسح ومنع من المسح سقط العضو وتوضد وتوضى وكأن العضو ليس موجودا إلا عن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها, لها لحديث صاحب الشقة لأنه لم يذكر الطهارة ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه نما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ومثلها دواء ألثق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه يبقى يقص عليه الدواء الذي يلثق على الجرح أحياناً الإنسان بيبقى مجروح ويضع دواء ولا الدواء ده لا يمسه الماء فيمسح عليه يضع عليه خرقها أو يمسح عليه أو يمسح على الدواء إن وجد إن منع من المسح سقط خالص وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضع عليه الإبهام حصل في قرحة فأخذ مرارة المرارة بتاعت الشاه كانوا قديماً بيستعملوها كمضادة حيوي لأن فيها مواد قتلة البكترية في جاي عصرها وحطط عليها كده وربطها. فتوضع المرارة كده عارف إشرة البصل والحاجات الأعشاب اللي, اللي, اللي بتستعمل في حاجات زي كده زي نفس الصورة كده يأخذ مرارة شاه ويعصرها على الجرح ويربطها تفضل أيام دي تبرئ الجرح فهو بيقول خرج بإبهامه قرحة فألقامها مرارة فكان يتوضأ عند المرارة دي يمسح عليه وقال مالك في الظفر يسقط الظفر يسقط يعني انضرب فيه كده فسقط وأصبح فيه جرح مكان الظفر يسقط يكسوه مستكى اللي هي المستكة المستكة والحبهان دي برضو لها تأثير مضاد حيوي تستعمل كا في النباتات كأنها مضاد حيو يعني قاتلة البكتيريا. تبقى تغدو عققيره وخلاص ويمسح عليه. ويمسح عليه ده قول قولي ذمّمالي. وتفارق الجبيره الخف قبل المفارقة. إحنا دلوقتي عرفنا كلام الحنبلا إيه؟ إنه هو بيشترط شرطين الطهارة وعلم تجاوز محل الحاجة. وين سقط الشرطين دوله؟ تمسح ويتهمم ويغسل. والراجح هو أنه يمسح مطلقا ولا يشترط الطهارة طب وإن تجاوز محل الحاجة إن استطاع أن يزيله وجب عليه إن لم يستطع مسح للضرورة فلو فرضنا أن الطبيب تجاوز محل الحاجة هيعمل إيه؟ هيقول للطبيب انشر للجزء ده إن استطاع يجب عليها أن يفعل ذلك إن لم يستطع يمسح عليه للضرورة الجبيرة تفارق الخف في ثلاث أشياء الشيء وجوب مسح جميعها إن الجبيرة تمسح جميعها إنما الخف يمسح اللي فوق بس إنما الجبيرة يمسح فوق وتحت كأنه مكان اليد تغسل لأن الجبيرة لا تقص على الخف وكون مسحها لا يوقط آه الخف في ثلاث أيام أو يوم ثلاث أيام للمسافر ويوم باليلا للمقيم إنما الجبيرة لا توقط إن شاء الله شهور لأنها كانت للضرورة وجوازه في الطهارة الكبرى احنا قلنا الخف لا يمسح في الطهارة الكبرى لما إلا من جنابه يعني لابد أن إذا أصابه جنابه أن يخلع الخف أما الجبيرة فيغتسل ويمسح عليها لو فرضنا رجله مكسورة هيضع كيس عشان القطن الماء ما يتخللش جوه الجبيرة يضع كيس كده يربطها من فوق وبعدين يغتسل وبعد ما يقتسل ييجي على رجله ويمسحها من فوق ومن تحت ويبقى كده قام مقام غسل الرجل قاله في الكافي نواقض الوضوء في مسألة مهمة هو ما ذكرهاش هو مسح المسح على العمامة وعلى خمر النساء المسألة دية المذهب فيها جواز المسح على العمامة وعلى خمر النساء وده الراجح في المذهب وهو ده المشهور في المذهب يعني ولكن هنا الشيخ مرعي رحمه الله تعالى أهمل هذه المسألة ولم يذكرها ولما بحثت عن سبب إهماله لهذه المسألة لم يجد لم أجد أحد من الشراح في كتاب دليل شروح دليل الطالب لماذا أهملها ولكن والله أعلم لعله اختصارا لعله أهملها اختصارا إلا ان الأصل أصل دليل الطالب فيه المسألة اللي هي كتاب منتهى الإرادات فيه مسألة المسحة العمامه، فلو كان تركها تقليدا لمنتهى الإرادات لا يستقيم ذلك لأن منتهى الإرادات ذكرها إنما هو الغالب والله أعلم أنه تركها اختصارا وليس ترجيحا لأنه هو الراجع في المذهب والمشروف في المذهب جواز المسحة العمامه وهو الشيخ مرعي ما بيرجعش الشيخ مرعي بينقل الترجيح يعني ما بيجتهدش في الكتاب ده هو بينقل اكتهادات منتهى الإرادات الفتوحي الشيخ مرعي رحمه الله تعالى لما أهمل هذه المسألة بعض الشراح أضفها فنحن نضيف المسألة يعني. هل المسحر العمامه يجزئ ولا لا المذهب الحنبالي على أنه يجزئ والأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا لا يجزي المسح على يبقى المذهب الحنبلي في هذه المسألة سهل هو يعني أنا بقول بقول الكلام ده لإني في إشاعة إن المذهب الحنبلي مذهب شديد وبيأخذ بالأحط في كل حاجة الكلام ده خطأ وخطأ بين يعني المذهب الشافعي أشد من المذهب الحنبلي في كثير من المسائل يعني في مسألة مس المصحف المذهب الحنبالي مس المصطف لل للمحدث مسح الحنبالي بيجوز إن المرأة تقلب بالجوانتي الشفيعية بيمنعوا ذلك الشفيعية شد المسح العمامه الحنبله بيجوز المسح العمام الشفيعية بيمنعوا ذلك وكذلك الح الحنفية والملكيه ففي مسائل كثيرة فيها تسهيل من المذهب الحنبالي إلا ان التسهيل والشدة لا غير مقصود للإمام يعني الإمام أحمد لم يقصد التسهيل أو الشدة ليس ملكه أن يسهل على أحد أو يشدد على أحد إنما هو يجتهد في مراد الشارع فقط ولذلك يحرم على المفتي أن يفتي الناس بالتسهيل لأن المفتي وظيفته أن ينقل للمستفتي حكم الله حكم الله فيها يجتهد إن رأى فيها في الكتاب أو السنة كلام يذكره إن ما لإن لم يجده حيجتهد في كم يعني يجتهد استطاعته في البحث عن مراد الله أو مراد رسوله فقط إنما مراده هو غير مقصود أنا الإنسان لما بيجي يستفتي أحد أنا بستفتي لأنه هو النافزة هو المواقع عن الله ولذلك الشيخ شغل الإسلام ابن القيم له كتاب اسمه إعلام المواقعين عن رب العالمين هو المفروض كده إعلام المفتين هو بيعلم المفتين بعض القواعد الفقهية الأساسية اللي يكتهد فيها وكيف يفتي فاستبدل كلمة مفتين بكلمة الموقعين عن رب العالمين لأن المفتي هو موقع عن الله فلا يجوز لأحد من العلماء أن يفتي بالسهل أو بالأيصر أو كما نرى هذا الأمر بل العكس ابن سمعان قال فإنه زنديق وفاسق ولا يؤخذ منه علم من أفتى بذلك دلوقتي نرى في وسائل الإعلام بقى هو ده المذهب المعتمد تلاقي بعض المفتين يقول لك خد بالأسهل أنا هعرض لك المذاهب وتاخد بالأذهل بالأسهل وهو يملك أن يأخذ بالأسهل هو يأخذ بما أراد الله عز وجل فالمذهب أي مذهب من العلماء الربانيين من أهل السنة لا يعتمد في مذهبه السهل أو الصعب أو الأحوط أو غير ذلك إنما يعتمد الدليل دل عليه الدليل جاز فهو المسح على العمامة دل على الدليل, دل الدليل على جوازه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وهذا حديث صحيح فأخذ به الإمام أحمد ولم يأخذ بهذا الجمهور وأوله أن المسح على العمامة كان مع المسح على النصية والسر في ذلك أو صورة المسألة أن الحنابلة قالوا بعدم اجزاء المسح على بعض الرأس والجمهور جوز ذلك، فعشان كده خلت الحنبلة يجزئهم المسح على العمامة والجمهور قالوا لا، ليه؟ لأن الحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة، فالنصيتي والعمامة عند الحنبلا مش هتمشي، لأن لو قال على ناصيته فقط الحنبلا هتقول لا يجزئ وعلى العمامة فقط دون النصيتي يجزي، فقال الحنبلا قالوا أنه يجزئ المسح على فقط. أما الجمهور فما عندهم مش مشكلة لأن المسح على النصية مجزئ عند بعض الفقهاء و... وعند البعض الأكثر النصية وأكثر الرأس إلا أنه لو مسح النصية والعمامة الاثنين مع بعض خرج من الخلاف إنما هو الفكرة كلها أنه بعض العلماء فسروا أن على النصية فقط وعلى العمامة فقط أو على النصية والعمامة مع بعض زي الحنبلة ما قالوا أو على العمامة فقط هو العمامة فقط رفضها الجمهور والباقي جوزها الجمهور في مسألة مشتركة اللي هي النصية والعمامة كل جوز هذه الصور والنصية بس قال بها الجمهور والعمامة بس قال بها الحنابل فالمسألة وسعة والراجح حنوي يجزي المسح على بشروط العمامة ولا يجزي المسح على القانسوة للطوائي إن لم يرد الدليل بذلك وفعل أنس اجتهادا منه كان أنس يمسح على النصية وذكر ذلك ابن ابن المنذر رحمه الله تعالى فقال لا نعلم أحدا قال بالمسح على العمامة من العلماء إلا أن أنساً كان يمسح عليه فده انفراد أنس بهذا الفعل ولم يوجد أحد من العلماء حتى المذهب الحنبلي نفسه رفض ذلك في رواية في روايات مشهورة والمشهور في المذهب الحنبلي أنه عدم جواز المسح على الطواقي والقالن سوى وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد بس رواية مرجوحة عند الإمام أحمد أنه يجزي المسح فيها والراجح والله يعلم أنه لا يجزي المسح إلا على العمامة ده اللي ورد بالدليل أو خمر النساء المرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار فالمرأة لها في ذلك صفات الصفة الأولينية وأكملها أن تمسح على رأسها إقبالا وإدبارا يعني تمسح لورا وتطلع تاني ده إن كان تيسر لها ذلك الحالة الثانية أنها تمسح على مقدم رأسها لو في تسريحة ومش عايزة لغبطها تمسح على مقدم رأسه. الحالة الثالثة أن تمسح على مقدم رأسها وتكمل على الخمار. فده مجزي. الحالة الرابعة بقى اللي هي بقى دخلت بقى في الخلاف. أنا بتدرج على حسب الخلاف. آخر حاجة بقى دي اللي ما بيجوزهاش إلا الحنبلا بس. كما فعلت مسلمة كأنها كانت تمسح على الخمار. لبس الخمار كده تمسح على الخمار كده. والحنبلة اشترطوها باشتراط جوزوها باشتراط أن تكون متوضئة قبل أن تمسح عليه. تكون متوضئة الأول. وبعدين تحط الخمار وبعدين تمسح على الخمار ده الحنبلة جواز ذلك فهي مخيرة بين الأربع أحوال وورد الأربع أحوال وردت عائشة كانت تمسح على مقدم رأسها وأم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار والحالتين الأولانيين اللي هو تمسح على النصية أنها تمسح على رأسها كله ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل في نواقع الوضوء كويس، هل هو اختار الأسهل لأنه الأسهل هو سؤال إيه؟ إن المفتي برضه رأى أن الله عز وجل ده مراده في الأسهل أنا بقولش يجب عليه أنه يفتي بالأصعب أنا قلت يجتهد ويشوف مراد الله فين إن كان في السهل يفتي بالسهل، إن كان في الصعب يفتي بالصعب بس مسألة السهلة والصعوبة ليس لها مقدار في الدليل يعني وأبحث عن الدليل فقط آه يستوي عنده السهل والصعب لأن الشرع مش بتاعي شرع ربنا الله عز وجل هو اللي انزله فأنا أتبع الشرع الشرع اي نما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال افعل ولا حرج فمش معقول أنا بقى عشان خاطر انا ما بختارش الاسهل اقول له لا افعل وعليك حرج لا النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج وفي بعض المسائل قال النبي صلى الله عليه وسلم في لكعب بن عجرة لما رأى الهوام عليك فدية اجي انا له لا ما عليكش فديه فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم في, في في شيء في كل الأوامر سواء صعبه أو سهله فالمسألة فيها يعني المفتي لا ينظر إلى الصعبة والسهل إنما ينظر إلى الدليل إن وافق الدليل سهولة في الله عز وجل على سهولة الش الشرع وإن في صعوبة يسأل الله عز وجل أن ييسرها على المسلمين وأن يجعلها سهلا وأن المسلمين ترضى بقضاء الله عز وجل ويرضى بحكم الله عز وجل نهاية الرأس مش نهاية الشعر يعني يمسح إلى قفاه كما ورد في الدليل ثم يرجع تاني مع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أربعة ضفائر كان له شعر أقل شيء يصل إلى شحمة الأذنين أو إلى الكتف فكان ابن الله يصل إلى قفاء ويرد مرة أخرى والإمام أحمد سئل عن ذلك أن رجل ينتفش شعره يعني بيرجع كده يلاقي شعره انتفش قال يعمل بالعكس يعني يجبها كده ويعني يرجع يسرعه أو يمشي بحيث لا ينتفش الأمر فيها واسع يعني مهم يمسح رأسه كله مواقع الوضوء وهي ثمانية أحدها الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طهيراً كان أو ناجزاً ده أول شيء من نواقض الوضوء طبعاً باب نواقد الوضوء ده من أهم الأبواب في الفقه لأن اللي حدبطه يستطيع أن يضبط إيه هو الحدث وقال نواقد الوضوء ما قالش مفسدات الوضوء ما قالش مبطلات الوضوء نواقد وما قالش في عبادات أخرى نواقد ما يقولش نواقد الصلاة ما يقولش نواقد الحج لماذا؟ لأن الوضوء عبادة مستمرة إذا توضى المرء يفضل متوضي فهو متوضي عبادة مستمرة إنما في الصلاة بعد ما يخلص الأربع ركعات انتهت الصلاة إنما في الوضوء بعد ما انتهى الوضوء بقى اسمه متوضي لغاية ما يحدث يبقى الحدث عبارة عن النقد النقد اللي هو الحل نقد الشيء يعني فكه فكأن الحدث ده بيفك الوضوء يفكه. كان مربوط ويتفك إنما الصلاة بعد ما سلم وأحدث خلاص انتهت صلاته تقبلت ما تقبلتش هو عملها خلاص يندم يعيط هي انتهت ف... فبخلاف الوضوء الوضوء يفضل إنسان متوضي حتى ينحل هذا الوضوء بالنواقض اللي هو الأحداث أول حدث هو بيقول هنا الخارج من السبيلين السبيل اللي هو الطريق ويقصد به السبيلين اللي هو مخرج الغائط ومخرج البول للرجل ومخرج الغائط ومخرج البول والولد للمرأة فمخرج البلد الولد والبول الاثنين للمرأة ده يسمى سبيل واحد يعني المرأة ما عنداش ثلاثة سبل لا عندها سبيلين لأن هذا عضو واحد فالخارج من السبيلين يشمل كل ما خرج كل ما خرج من الغائط من مخرج الغائط الدبر أو خر كل ما خرج من فرج المرأة أو ذكر الرجل سواء كان طاهرا كالريح أو نجسا كالبول وسواء كان قليلا أو كان كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ده دليل على إن كل من ذهب إلى الغائط لشيء يخرج منه فينقض وضوءه ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم ده في حديث على الخفين، ولكن يخلعهم امتى؟ من ثلاث حاجات من غائط يعني يذهب إلى الخلق للغائط أو بول أو نوم والغائط مخرج السبيل يقاس عليه كل ما خرج من مخرج الغائط والبول كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الولد وطب إحنا ضمينا مخرج الولد ليه مع بسيطة وصمت قال بول ومخرج البول, البول عند الرجل والمني مخرجهم واحد أما المرأة فمخرج البول بخلاف مخرج المنية فمخرج المنية أو مخرج الولد له دليل آخر وهو حديث المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فإذن الاستحاضة تنقض الوضوء دام الاستحاضة تنقض الوضوء يبقى كل ما خرج من هذا المكان ينقض الوضوء يبقى يعتبر سبيل من السبل يبقى ده دليل على إن مخرج الولد سبيل أنا بقول بقى كده عشان في مسائل الم... النساء بتسأل فيها اللي هو خروج الرطبات في فر... من فرج المرأة ساعات المرأة تجد رطوبة تخرج من فرجها الرطوبة دي إن خرجت وسالت سالت بحيث أنها خرجت دي تنقض الوضوء أما إذا لم تخرج يعني هو رطب ولكن لم ي... لم يخرج منه شيء فلا ينقض الوضوء يبقى رطوبات فرج المرأة لو خرجت تنقض الوضوء لأنها خرجت من السبيل وقياسا على المستحادة لأن المستحادة أيضا ينتقد وضوءها وضوء وقوله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله في المذ يغسل ذكره ويتوضأ وقوله للمستحادة توضأ لكل صراء كل دي أدلة بيذكرها إن الذي, الذي يخرج من مخرج البول أو الغائط سواء للرجل أو للمرأة ينقض الوضوء مطلقا بدون أي شروط إلا في بعض المسائل كمسألة مثلا اللي هو الريح الذي يخرج من قبل المرأة ساعات النساء بيتجد ريح يخرج من قبلها سببه إيه سببه ان ده مش ريح يخرج من القبل كالريح الذي يخرج من الضبر ده ريح دخل إلى القبل وخرج منه مرة تانية يعني القبل فرج المرأة لا يتولت منه ريح لأنه مفهوش غذاء الغذاء موجود فين؟ في الأمعاء والأمعاء بتخرج من من الدبر فمفهوش ريح إنما الريح ده بيسموه ريح الغرفة ريح المكان انفتح فدخل فيه الريح فلما انغلق خرج منه الريح فقالوا لا ينقض الوضوء لأنه كذلك لأن ده ما فيش حاجة خرجت منه إنما اللي خرج هو شيء دخل فيه وخرج منه دون قصد فرغم إن الحنبلة بينقض الوضوء بذلك من ذلك، ولكن فتوى لجنة دائمة أن الوضوء لا ينتقض بذلك، لأنها ليس ريحا متولدا داخل الفرج، إنما هو ريح الغرفة. الشيء الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، خروج النجاسة من من بقية البدن يعني بيقول إن البول والغائط ممكن يخرج بس من غير المخرجين، كأن واحد مركب أسطرة. الأسطرة دي عبارة عن إيه؟ البول له حالبين وينزل على المسانة يعني الكليتين أهمت كل كليا بتعصر الدم فبينزل منها البول بينزل فين؟ في الحالب الحالبين دولت في الكليتين بينزلوا على كيس للجمع البول اسمه المسانة والمسانة لها فتحة بعضلات تخرج إلى الخارج اللي هو البول ف... الأسطرة دي عبارة عن إيه بأنه هو يأتي في الحلب ده ويضع إبرة فتيجي البول وهو نازل بدل ما ينزل في المثانا ينزل في الإيه في الإبرة دي فينزل في كيس جمع البول اللي هو اللي هو له الأسطرة كيس جمع البول فمعنى كده أن البول خرج منين خرج من مخرج غير الذكر فهل ينقض الوضوء ولا لا آه ينقض الوضوء لأنه برضو ده يسمى بول أو غائط. وده يسمى بول يبقى القسطرة بتنقض الوضوح طب كيف يصلي من يحمل هذه القسطرة حكم حكم من به سلس بول يعني يتوضأ لكل صلاة أول ما يأذن الصلاة يتوضأ ويصلي على حسب حاله وهو يحمل الكيس مش لازم يزيله لا يشيله في جيبه كده ويضعه في شيء ويصلي به وهو كده حامل للنجاسة ولكن هو معذور معذور يبقى في مسألتين يتوضل لكل صلاة ويصلي بالكيس وده يجزئه طب إن كان غير بقى البول والغائط كالدم والقيء الأول نجسة الدم دي أمر مجمع عليه نجسة القيء مختلف فيه بس إحنا بغض النظر عن النجسة والطهارة الأسطرة ما هو إحنا حكم سلس بول حكم من به سلس بول السلس بول ده على طول بيخرج النجاة حكم المستحاضة المستحاضة بتعمل ايه نبي صلى الله عليه وسلم قال توضعي كل صلاة ده الراجح والمذهب ايه الاشكال بينزل صح بس هيعمل ايه يعني زي عمر بن الخطاب كان يصلي وجور حيات عبدامان والمستحاضه تصلي وجرحها يثعب دم فهو دي حاله ضرورة يتوضأ لكل صلاة بس بتتقفل وتتفتح لو تتقفل وتتفتح يتوضا ويقفلها يقفلها قبل الوضوء ويتوضا ويقفلها المريض لغاية ما يخلص صلاة ويفتحها ثاني اه بس موضوع تتقفل وتتفتح ديت أنا مش مش يعني مش مش فاهمها كويس يعني نعم طب لو قفلها البول هيروح فين في المسانة مش بتتفتح بيتشال بيشلها عشان البول يعدي للمسانة آه. والبول ينزل في المسانة بدل ما ينزل في في. ماشي لو قدر يعمل كده يعملها كده لغاية ما يصلي وبعد ما يصلي يبقى يفتح طيب الحالة الثانية اللي هو الدم والقي الذي خرج من بقية البدن وإن كان غيرهم وان كان غيرهما ك الدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل واحد أحد بحسبه دي برضو مسألة الحنابل ان فرضوا بيها عن غيرهم الحنابل بتقول ان بيقولوا ان الدم ينقض الوضوء والراجح ان الدم لا ينقض الوضوء ماشي ده خلاف الحنابل بس ده راي يعني الاخوه تبقى فاهمة الحنابل كويس انها بتقول ان الدم ينقض الوضوء ونجاسته دي مشتركة، كل بيقول نجس ولكن اختلفوا هل ينقض الوضوء؟ لا لا موفيش علاقة بأن النقض الوضوء نجس يعني في قاعدة كده بتقول ليس كل ما نقض الوضوء نجس زي الريح كده هو الريح نجس الريح ليس بالنجس. ومع ذلك ينقض الوضوء رتبات فرج المرأة ليست نجسة وتنقض الوضوء الدم لا ينقض الوضوء در راجح الحنابلة بتقول ينقض والجمهور على أن الدم لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق. فتوضأ لكل صلاة. حديث ده برضو فيه نظر في الاستدلال به، لأن هو توضأ لكل صلاة عشان هي مستحادة، وأنه دم عرق في مقابل دم الحيض. في مش مقابل إنه هو دم خرج من بقية البدن لأنه مخرج واحد. رواه الترمذي حديث صحيح. والقيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. ده حديث معدان. ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضى فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت عليه أو صببت له الوضوء هذا أصح شيء في هذا الباب برضه هذا الحديث ليس دليل على أن القيء ينقذ الوضوء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضى وهل توضأ من أجل القيء طب النبي صلى الله عليه وسلم توضى من غير, من غير حاجة خالص حديث أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل كان ذائبا إلى مكة فنزل بالا وتوضى. ثم بعد ذلك إذا لما حانت الصلاة توضى النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يحدث فتوضى النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب. فالوضوء لا بد أن يكون من حدث صح وممكن يبقى تجديد وضوء. فما أدرك أن القيء هنا هو سبب الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ بس ده حكاية حال إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن القيء ينقذ الوضوء إنما ده حكاية حال حكاية حال يترقها الاحتمال دائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لماذا فعل ذلك هل أنت تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء لما توضأ توضأ من أجل القيء أم توضأ بسبب آخر أو توضأ بلا سبب وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بدون حدث فده ليس دليلا في ذلك، إن القئ بقى هل هو نجس ولا لا، الحنبلة هنا بيقوله نجس وده قول الجمهور، والراجح قول الملكي إن هو طاهر، القئ طاهر، سواء قئ الإنسان أو قئ الطفل الصغير، برضو بعض الأخوات بتسأل الطفل أحيانا بيقئ على الملابس، فالجمهور على قئ نجس ولكن الراجح والله أعلم أن القئ طاهر، وده قول الإمام مالك، مفرداته عن الجمهور، في دليل على نجاسه القيء وقياسه على الغائط في نظر الجمع الدم نجاسته فيها اجماع نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع الإجماع على نجاسه الدم والقيء لا ينقض القيء ليس نجس ولا ينقض الوضوء ماشي عند الحنابلة نجس وينقض الوضوء الدم نجس وينقض الوضوء عند الحنابلة والراجح نجس ولا ينقض الوضوء اكتبوه على الهامش بحيث أنه كنت تبقوا فاهمين الكتاب إيه يعني ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه لإعادة قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ يعني عايز يفرق بين الفاحش واليسير الدم اليسير معفو عنه الدم اليسير اللي هو يسير زي البثرة بثرة دم. أو اللي هي حب شباب فعثرها وصلها بدون أن يتوضى ودي فيها نقطة دم أو نقطتين دم بالكثير يعني فبيقول لك هذا أمر يسير وابن أبي أوفى عصر دملا الفرق بين البثرة والدمل إن الدمل مليء بالقيح والصديد البثرة زي حب الشباب كده نقطة يعني إنما الدمل مليء يعني وارم وفيه, وفيه دم كثير أو صديد كثير وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان اجماع قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا قال احمد هما اخف علي حكما من الدم ليه لان القيح والصديد فيهم خلاف اما الدم ليس فيه خلاف فهو اخص القيح والصديد الفرق بينهم ان القيح سائل والصديد لزج الصديد اللي هو السائل الأبيض اللزج الذي يخرج من الجروح والقيح ماء أبيض أصفر أصفر يخرج من الجروح اللي هي عبارة عن لما يحصل في جرح الخلايا بتدمر بينتج عن تتمرد الخلايا دي إن بيخرج عصارة الخلايا دي اللي هي صفراء تخرج صفراء كده. ده القيح الصديد بعد عبارة عن نتيجة من مقاومة الجسم لهذا البكتيريا مقاومة الجسم بتتولد عنها قيح الثالث الذي ينقض الوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم الزوال والتغطية أو التغطية الزوال غير التغطية الزوال أشد من التغطية زال العقل يعني الجنن زال العقل يعني أغمي عليه زال يعني انتهى العقل سقط يعني أما التغطية زي النوم النوم ما زلش عقله ده مغطى يعني يشعر بما حوله لو واحد زع جنبه يقوم مفزوع هكذا ففي فرق بين الزوال والتغطية هو بيحكم بقى هنا على الزوال والتغطية الاثنين أما الزوال زوال العقل ففيه إجماع على إنه ينقض رضو زوال العقل اللي هو إيه اللي هو زوال العقل اللي هو الجنون واحد الجنن فيجب عليها أن يعيد الوضوء واحد السكر فبيقول زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائة وبول ونوم فالنوم هنا في نص من الحديث على أن النوم ينقض الوضوء وقوله العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ السه هتوصل وكاء السه مضاف إليه فمن نام فليتغطى. السه اللي هو فتحة الدبر تسمى السه. فوقاء الوكاء اللي هو الرباط. فبيقول العين هو هي دي الرباط بتاع فتحة الدبر. يعني طول ما انت بفتح عينيك طول ما انت واخد بالك. آه. لو نمت الوكاء ده تحل. فممكن يخرج الريح بسهولة. لا ما هيوضحها. روه هو بدود، وأما الجنون والإغماء والسكر ونحو اللي هو دي دول بقى اللي هم بينص على زوال العقل اللي هو الجنون والإغماء والسكر ونحو فينقض إجماع قالوا صرح هذا دي مسألة فيها إجماع اللي ما مفاجئ إجماع هي النوم النوم بقى يجلها بقى ما لم يكن النوم دي بقى شروط عدم نقض الوضوء يعني بيقول كده النوم ينقض الوضوء إلا بشروط الشرط الأول أن يكون يسيرا ده أول شرط يسيرا عرفا تاني چ아아 أن يكون من جالس أو من قائم ثلاث حاجتهم 36 щا الأولانية أن يكون يسيرا عرفا تاني حاجة أن يكون من جالس 37 ثلاث حاجة أن يكون من قائم نخض الوضوء الفقهاء اختلفوا فيه على برضو تلات أقوال مشهورين القول الأول ينقض مطلقا ينقض مطلقا ينقض مطلقا يعني لو واحد بس يسيراً أو كثيراً غفل كده انتقد وضوء واستدلوا بحديث العين وكائس سه فمن نم في فليتغض يعني هو نم خلاص ولم يفرق فيه النوم بين النوم والنعاس القول الثاني عكسه إن النوم لا ينقض وضوء مطلق لأنه لم يرد به دليل فقوله ضعيف أما القول الوسط بقى الجمع بين الأدلة ده قول جماهير أهل العلم اللي هو جامع بين الأدلة إن مش النوم كله بينقض. فالحنبلة مذهبهم أن النوم كله ينقض إلا إلا اليسير عرفاً من جالس وقائم. ثلاث سرطة. يسير. واليسير ده عرفاً. يسير يعني نعاس. تحديده بقى الحنبلة قالوا كتير فيه. بس في النهاية اتفقوا إن العرف هو المحدد. واحد نعس. النعاس اللي هو التغفير للعين كده وذهاب العقل يسيراً. هو حس كده بإيه بإن العقل ذهب ولكن يحس بمن حوله فده اسمه نعاس الحناب لقاله بقى إن غير هيئته تغير هيئته يعني كان نايم كده أم لا نفسه على الأرض فده أكيد, أكيد دا كان في غيبوبة يعني وقع وما خدش باله ولما فاق لقى نفسه على الأرض تغير هيئته ده دليل على أنه ينتق ينتقد ضوء. دليل على أنه راح في النوم يعني تاني حاجة لم يسمع من حوله يعني قام ومش عارف هو رحمه الله مش عارف هو نام قد إيه، بص في الساعة، وبعدين يبص حواليه كده، لسه عايز إيه يعمل، يرجع نفسه للأحداث السابقة لقبل النوم عشان يعرف هو نام قد إيه، فده طبعا غفل عن النوم. إنما النوم اليسير اللي هو النوم اللي هي غفا غفوات ويشعر من حوله، اللي بيسموه النعاس. تاني حاجة من جالس، من جالس استدلوا بذلك على أن الصحابة كانوا ينامون، ينتظرون العشاء، فينامون، ثم ينامون هم جالسون حديث أنس حيقوله الوقت كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون وكانوا يجلسون القائم استدل به بحديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني حديث ده في قيام الليل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ميمونة فكانت ميمونة خالت ابن عباس فكان ابن عباس أسلم وهو صغير السن أسلم عن 13 سنة بعد فتح مكة فمكة اسم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة يعني من فتح مكة لغاية موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا كم سنة؟ 3 سنوات فتح مكة كان في سنة 8 وبعد كده يبقى 9 و 10 وبعد الحج في شهر 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم فمكتو مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا فكان من همته العالية انه هو عايز ياخد من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء فكان في نوبة ميمونة كان يذهب اليها ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن عباس يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن有 eso Seeing يطيل الصلاة فكان ابن عباس ينام فكلما غفوت كلمة غفوت غفيته يعني ما راحش في النوم غفوة غفوة يعني ايه يعني يذهب في النوم كده شوية فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه بصحية يفوأه يعني بشحمة أذنه ده من رقة النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وبالأطفال عموما فكان ينبهه للطاعة مش يصعب عليه بقى ويقوله خلاص سيبه ينام لا ينبهه للطاعة انت في صلاة لابد عايز تنام اطلع من صلاة وروح لا تنام في الصلاة أهمية تقديس المشاعر الإسلامية عند الأطفال مهمة تكبير المشاعر أنك في صلاة لابد أن تهتم بالصلاة. مش الواحد يجي في الجامع ينط فوق دماغ الناس اللي بتصلي ويستنوا لما يسجدوا مجاعة منهم زحليق. هذا يعني لا يليق لا يليق بالمسجد. فالنوم اليسير عرفا من جلس وقائم ده المذهب الحنبلي غيرهم من من الفقهاء اختاروا أقوال تانية. قالوا أن النوم ينقض الوضوء إلا. إلا إيه بقى؟ الشفعية قالت إلا إذا جلس متمكنا جلس الجلوس المتمكن الشيخ الإسلام تيمية قال قال يجلس ينام بأي طريقة ما لم يتيقن عدم الخروج إن هو يبقى متمكن بحيث أنه يتيقن عدم الخروج فالفقهاء في هذا المذهب طريقة المذهب ده يعني كلهم قالوا أنه هو العبرة بخروج الريح ولا لا بالك. ولكن الحناب استدلوا وقفوا على النصوص إن القائم يصعب منه خروج الريح والجالس متمكن لأن الجالس متمكن من المقعدة والقائم الأليتين أغلقوا فتحة الدبر فكأنه جالس فالقائم والجالس لتين حكمهم واحد أما الركع والساجد فيصل منه خروج الانفتاح الأليتين وهكذا يعني الاقتصار على ما ورد به الدليل أولى يعني التضييق في الباب ده يعني النوم اليسير من جالس وقائم هو ده اللي ينقض الوضوء أما متكئ أو متضجع متكئ يعني سامد متضجع يعني نيم على جنبه وهكذا النوع الرابع اللي بينقض الوضوء مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دمر لحديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال أحمد هو حديث صحيح وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ الفرج غير الذكر الفرج له ثلاث معاني الفرج هو كل من فرج يسمى فرج فيسمى الفرج إيه فتحة الذكر تسمى فرج قبر المرأة يسمى فرج الدبر يسمى فرج هو كل من فرج مع إن الفم منفرد ولا يسمى فرج لأن المخرج الفم مدخل والثلاث وال... أشياء دولت مخرج فسموا الذي يخرج اسمه... انفرج حتى يخرج منه شيء وتعرف الإنسان بداخله مجوف الإنسان مجوف أو كل الحيوانات المخلوقة مجوفة هو أصلا أصلا لما, لما بقى... كان جنين كان عامل زي الكرة. خلاص قاعد ينتفخ ينتفخ ما بقى, بقى زي الكورة الكورة هي مدوره وجواها أجوف وبعدين التصق بقى عامل كده بقى دي... ده اللي فوق دي بقيت الفم واللي تحت بقى ايه بالانفراج اللي هو فرقة الانفراج اللي هو فتحة الدبر أو الذكر فما نمس فرجه في العوضة وعزوا عشان خطر المرأة تدخل في ذلك ولذلك قال مسوا بيدي فرج الآدمي الفرج يشمل فرج المرأة قال أحمد حديث أم حبيبة حديث أمي حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقد الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره يعني مس فرج نفسه ينقض وضوء طب فما بلك بقى بمس فرج غيره هتك به حرمة ونقض وضوء نفسه ده المقصود مس الفرج برضو في خلاف من أهل العلم على ثلاث أقوال مشهورين قول الأولاني لا ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا ده قول الحرفية استدلوا بذلك مس الفرج استدلوا بذلك حديث طلق بن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مس الفرج قال إنه بضعة منك فقل كل هو قال له بضعة منك يعني لا ينقض الوضوء لأن البضع, البضع اللي هو العضو من خير ودن لا ينقض الوضوء مسه الدليل الثاني القول الثاني قول الحنبلة والجمهور على أن مس الذكر ينقض الوضوء أو مس الفرج ينقض الوضوء واستدلوا بذلك حديث من مس فرجه فليتوضأ من مس فرجه فليتوضأ هذا دليل على إن الحديث العلماء علماء هذا المذهب ضعفوا حديث طلق ابن علي أو نسخوه في طريقة ثالثة وهي طريقة الإمام مالك وهو الجمع بين القولين الوسط إن هو بينقض أحيانا ولا ينقض أحيانا وقالوا أنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إن لم يكن بشهوة ودليل الشهوة في ذلك كلمة بضعة يعني استدلوا بكلمة بضعة إنه بضعة منك دليل على أن الفرق بين الذكر والبضع اللي هو%. إيه؟ الشهوة. يعني ما الفرق بين هذا عضو وهذا عضو. الفرق بين الذكر والودان؟ ده عضو خلقه الله عز وجل والوظيفة والذكر خلقه الله عز وجل اللي فلما سأله طلق بن علي في ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه بضعة منك يعني إن مسست الذكر كأنه بضعة منك فلا تتوضى كأنه عضو كالودان أو المناخير أما لو مسه بشهوة فليتوضى من مس ذكره فليتوضى فده الجمع ده جمع الإمام مالك والقول لا بدون حائل المس كلمة مس عند الفقهاء يعني مس البشرة البشرة بدون حائل كده على طول كلمة مس عند الفقهاء يعني بدون, بدون حائل لو في حائل ما يسموش مس ولذلك هنا قال إيه بلا حال مسه بيده مسه يعني مس الفرج بيده لا ظفره الظفر حائل ماشي فلا الظفر يعني لو واحد مس ذكره بالضو... بالأظافر لا ينتقد وضوء عند الحنبل فرج الآدمي يبقى خرج منه فرج الحيوانات لو مس الإنسان فرج الحيوان لا ينتقد وضوء لأن ليس له حرمة فرج الحيوان ليس له حرمة حرمة يعني إيه يعني هل الحيوان له عورة يستتر منها ملوش عورة فلا يجب على صاحبه أن هو يلبسه ملابس تقل عورة مس ما, ما نجبي هذا الكلام فلذلك ليس له حرمة الحيوان ليس له حرمة فعشان كده مس فرجه فرج الحيوان كمس أي عضو من الحيوان آه ماشي حنقولها. المتصل يبقى فرجي لابد أن يكون متصل. خرج منه الفرج المقطوع يعني واحد قطع ذكره وبعدين اترمى في المشرحة مثلا وبعدين واحد الأطباء ماسك هذا الذكر ينتقد وضوءه لا ينتقد وضوءه لأنه غير متصل ما خدش حكم العضو بلا حائل يعني لو مسه بحائل لا ينتقد أو حلقة الدبر، حلقة الدبر تأخذ في نفس الحكم الحديث من مس فرجه فليتوضّع، لا مس الخصيتين، يعني الذكر بس الخصيتين لا يمَسُها لا ينتقد الوضوء. ولا مس محل الفرج البائن، الفرج البائن البائن يعني المقطوع، محله يعني مكانه رجل قطع ذكره من من أصله، فأصبح في فتحة كده يخرج منها الإيه، البول فقط لو مسها. لا ينتقد وضوءه فهو بيقول هنا لا مس الخصيتين ولا, ولا مس محل الفرج الباء لأن تخصيص الفرج به دليل على عدم, في عدم ما سواه لا حلقة الدبر فقط ولكن برضو كل ده العبرة فيها بالشهوة والله هو الشفعية فرقوا بين الشفعية قالوا ببطن الكف وليس ظهره الحنابلة ما بيفرقوش إلا الشفعية فرقوا بذلك لحديث من أفضى بيده إلى ذكره من غير حائل فليتوضى فقالوا هنا الإفضاء معناها أن يمس بباطن يده الحنابلة رفضوا هذا التفسير وقالوا الإفضاء هو قصد المس يبقى كلمة كلمة أفضى هي العملة مشكلة البطن الكف ولا لا الشفعية فصروا أفضى يعني بباطن كفه والحنابلة رفضوا هذا التفسير وقالوا كلمة أفضل يعني قصد مسه قصد مسه والراجح إن كلمة من مس ذكره فليتوضى عم سواء مسه ببطن الكف أو بظهر الكف أو ببطن الكف مش هتفرق وده أرجح والله أعلم إن العبرة بالمس والإفضاء يفسر على أحيانا بالمس أو قصد المس آه من أفضى ده حديث حديث صحيح عواب داود من أفضى بيده إلى ذكره فليتعط الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر اللي هي لمس المرأة لشهوة من غير حائل يبقى شروط إذا كان الرجل مس أمرأة أو امرأة مست رجل ده أول شرط يبقى المس مس أحد الجنسين الآخر تاني حاجة لشهوة تالت شرط من غير حائل يبقى ثلاث شروط عشان ينتقد وضوء من مس المرأة أن تكون بشهوة أن يكون مس الرجل المرأة بشهوة وبدون حائل يبقى مس أحد قسّل آخر يعني لو مس رجل رجل وبشهوة وبدون حائل لا ننتقد ضوء إنما العبرة بأنه يبقى امرأة تاني حاجة يكون بشهوة مسها مس زوجته بلا شهوة لا ننتقد ضوء ثالث حاجة عدم وجود الحائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محراً ميتاً. لو الرجل لمس ميته امرأة ميتة بشهوة وبدون حائل انتقد وضوء أو عجوز أو محرم سواء بقى لأن هذا محرم وهذا محرم وهذا محرم سواء كان محرم أو حلال لا يجوز له ذلك ينتقد وضوء لقوله تعالى أو لامستم النساء وقرأ وقرئ أو لمستم النساء القراءة ديت يا أخوانا قراءة مهمة جدا كلمة لمستم دي. ابن عباس هي دي اللي عملت الخلاف. أو لا مستم. الخلاف في مس المرأة على ثلاث أقوال. قول الأول من مسه مطلقا ينتقد وضوء. قول الثاني مسه مطلقا لا ينتقد وضوء. اللي في النص بقى المذهب الحنبلي من مسه بشهوة. المذهب الأول استدل بحديث أو لا النساء ده معناها الجماع. يبقى مس المرأة لا ينقض الوضوء. المذهب الثاني أو لامستم بمعنى اللمس وده ينقض الوضوء المذهب اللي في النص بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وصلى بدون أن يتوضأ فده اللي عمل إشكال في تعارض ظاهر في في في الدلالة إنما الحمد لله فيش تعارض ولا حاجة يعني. لا فيش ولا على الحاجة لامستم النساء دي معناها إيه فعلتم مفاعلة يعني ممكن يكون معناها الجماع زي ابن عباس ما بيقول أو لامستم النساء يعني الجماع إنما في قراءة تانية ليقرأ ابن مسعود وقرأ بها حمزة والكسائي وخلف العاشر يعني حمزة يعني قراءة عشريّة قراءة مثبّته لمستم بنغور من غير ألف الفرق بين لمستم ولمستم إن لمستم تحتمل الجماع وغيره إنما لمستم لا تحتمل إلا اللمس لأن كلمة لمس غير لمس لمس ممكن يكون جامع إنما لمس يعني لمس البشرة فقرأة ابن مسعود هنا هي حاكمة على المذهب ولذلك جماهير أهل العلم على أن مس المرأة ينقض الوضوء الحنبلة قالوا بشهوة ليه بقى لأن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويذهب إلى الصلاة دون أن يتوضأ طب الجمع بين الدليلين الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقبل عائشة تقبيل رحمة ويحمل هذا الأمر على التقبيل الرحمة وليس تقبيل شهوة للأسباب الآتية السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الصلاة وإقبال النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة تنسيه شهوة النساء فأحياناً كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها تقبيل رحمة طب ليه خلينا نقول كده عشان الآية بتقول لمسته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الآية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح أن الأمر ليس على إطلاق إنما هناك تقييدات طب التقييد بأن تقبيل المرأة ممكن يكون بشهوة وبيكون بدون شهوة لأن تقبيل المرأة مش دائماً يكون بشهوة في تقبيل رحمة تقبيل الرجل ابنته تقبيل رحمة فيحمل على هذا الأمر قال ابن عباس القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه أبو داود اللي هي القبلة بشهوة يعني فإن لمسها من وراء حائل لم ينتقد وضوءه في قول أكثر أهل العلم وسئل أحمد عن المرأة إذا مستت زوجها قال ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجال يعني الآيب تقول أولمست من النساء. طب ما قالش أو لمستهم الرجال؟ ف الإمام أحمد قاص قال هن شقائق الرجال أحب إلي أن تتوضأ قاله في الشرح طيب لا لمس من دون سبع يعني من لمس دون سبع سواء بقى لمس فرجه أو ذكره أو بشهوة أو بغير شهوة لا ينتقض ضوء المراة إذا أرادت أن تغسل ابنها وتمس فرجه فده لا ينتقض ضوء المراة لأن من دون سبع ليس له عورة أقل من سبع سنين ليس له عورة وقال في الكافي لفرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدل ده قوله في الكافي وكأن ابن قدامة يرى هذا القول وده قول آخر عند الحنبلة ولكن المشهور في المذهب إن يفرق بين الكبير والصغير والفرق بينهما أن الصغير ليس له عورة من دون سبع ليس له عورة ولا لمس سن وظف وظفر وشعر ولا اللمس بذلك يعني من لمس سن زوجته عضته مثلا فهذا لا ينتقد الوضوء أو ظفر طبعا بعض النساء بيبقى مربية ضوافرها ففرضنا أن هي لمسته بأضافرها برضو ذا لا ينتقد وضوءه أو الشعر لمس شعر زوجته بشهوة لا ينتقد وضوء لأن السن دي قاعدة قاعدة مضطردة إن السن والظفر والشعر ليس له حكم البدن ولا ينتقد وضوء طب آخر حتة بس ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولا وجد الشهوة يعني الممسوس مش حنتقد مش وضوء لازم يبقى هو اللي فاعل لأن الآي بتقول لمسته أنت اللامس إنما الملموس لم يذكر حكمه إنما الملموس بقى لو أراد الشهوة ولمس يبقى ينتقد وضو نقف عند هذا القطر الراجح بقى في المسائل دي كلها أن لمس المرأة ينقض بشهوة زي الحنبلة ما بيقوله لمس الذكر ينقض بشهوة بخلاف كلام الحنبلة النوم حنوافق فيه الحنبلة أن الدم حنخلف فيه الحنبلة وأن الدم لا ينقض الوضوء ولكنه ناجس إنما هو في حكم نقض الوضوء ما هو لا ينقض الوضوء القئ برضه لا ينقض الوضوء خروج النجاسة من السبيلين وبقية البدن اللي هو البول الغائد داين قطروب آه الباقي بقى ان شاء الله نكمله المرة الجاية وأقول قبل هذا